لَمَّا تَذَكَّرُونَ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا هَـ فَجَاءَهَا بَأْسٌ بَيَاتًا فَجَاءَهَا بَأْسٌ بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ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 فَلَنَقُصَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ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 قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمالهم وعن سمائهم ولا تجد أكثرهم شاكرين